يقول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عِندَكَ الْكِبَرَ احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب كما ربياني صغيرا. القلوب في الحقيقة تتكلم قبل الألسن عند الحديث عن حق الآباء والأمهات لعظيم إحسانهما وعظيم فضلهما وعظيم حقهما ولذلك قرن الله عز وجل حقهما مع حقه في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لهذه لهاتين الآيتين الكريمتين يجد عجبا في إشراك الله عز وجل للأبوين بالواو مع حقه سبحانه وتعالى وفي آية ثالثة قرن شكره بشكرهما فقال أن اشكر لي و إلي المصير وهذا يبين ايها الاحبه الفضلة عظيم حقهما علينا لعظيم فضلهما علينا فالام حملتك كرها ووضعتك كرها حملتك وهنا على وهن نشأت في جوفها وأكلت لحمها وشحمها ومصصت دمها وفي هذا كله فرحة سعيدة تتقلب في الليل لراحتك ربما نامت على جنب تكرهه من أجل راحتك ربما نامت جالسة من أجل راحتك ربما قامت تدور في الليل من أجل راحتك الجسدية كلما شعرت بحركة منك في بطنها استدارت أو قامت أو جلست من أجل راحتك وأنت وليد لا تشعر بذلك أبدا ولذلك يقول الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وَفِصَالُهُ في عامين حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف كلما قوي جسدك ضعف جسد امك وكلما طالت مدة حملك طال مدة شقائها وفي الآية الأخرى الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبتغي اني من المسلمين حملك كرها ووضعك كرها يقول الأطباء لا يخرج المولود من أمه حتى تشعر بالموت حتى تشعر بالموت ولولا النسيان لما حملت انثى قبل لكنها تنسى ثم غريزة الولد والولاد وحب الولد يجعلها تنسى ما وضعت انثى مولود حتى شعرت الموت تماما ماتت, ماتت وكم من انثى مات حقيقة كم من ام من فرقت الحياه كلها كم من ام كثير جدا امات متنا في اثناء الولاده ويا ثم بعد الولاده تباشر ما تباشر بنفسها حمل فرضاع فتربيه تباشر ما تباشر بنفسها تتلقى الأذى بيدها بنفس راضية آمن مطمئن محب مشفقة ولذلك قل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربياني بالرحمة فرحم يا ربي عجزهما بعد الكبر كما رحم عجزي بعد أنا صغير تباشر ما تباشر بنفسها دون كلل ولا ملل ربما بلغ احدنا السنة الأولى أو الثانية من عمره وما رطف نفسه ولا أحد يباشر هذا إلا أمك ولذلك لما شاخت بعض الأمهات باشر بعض أولادها ما كانت تباشره منه وهو صغير ففرح بهذا أن يكون قد كافأها فسأل بعض أهل العلم في زمني كنت قد كافأتها يعني قد باشرت ما باشرت وهي صغير صغير قال أنت تفعل هذا وأنت تتمنى موتها وهي تفعل هذا وتتمنى حياتك شتان, شتان ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل امه في الطواف ويرتجز قائلا كنت لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر فقال أترى أني قضيتها حقا يا عبد الله قال لا والله ولا بزفرة من زفرات ولادتها ولا بزفرة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هل جزاء الاحسان إلا الإحسان